inna alhamdulillahi muhammad al-Muta'a wa nasta'irhu wa nasta'fir wa ma'uthu wa ma'uthu billahi min shurur hafusila wa min seyyi'at a'malila wa min yihdithi allahu falamu bila wa min yudzil falahadiyah wa ashahadu an la ilaha illa allahu wa shabu la shaykhah wa ashahadu anna seyyidana wa habibana muhammad al-abdu huwa rasuluh اصلاح الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فليخلصنا الله من ذلك اللهم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ومحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجر والدينا واحبتنا وجميع المسلمين من النار اما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا ان ازادكم على النار لا تقوى واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى ول يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين يوم تشيب فيه الولدان يوم امان الله عز وجل ان نتقي شروه فقال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله انه يوم القيامه يوم يقوم الناس لرب العالمين عبد الله في الخطبه العاشره من سلسله رحله الى الدار الاخره نتحدث عن القيام بين يدي رب العالمين انه قياما طويل طويل قياما قياما يقوم فيه الناس والشمس فوق رؤوسهم والشمس فوق رؤوسهم منهم من يصل العرق الى كعبيه ومنهم من يصل العرق الى ركبتي ومنهم من يصل العرق الى حقوله ومنهم من يلزمه العرق إلجاما ويغرق ويغرق الخلق في رشحه ويغرق الخلق في رشحه اي في عرقهم قال تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداه الى شئ انكم خشع الابصارهم يخرجون من الاجداد كانه جراد منتش مبطعين الى الداع يقول الكافر هذا يوم العسر يقول الكافر هذا يوم عسر لانهم عرفوا ما اسلفوا فندموا وخافوا عرفوا ما اسلفوا فندموا وخافوا فلا ينفع ند رحيمذا ولا ينفع خوف حينذا انما ينفع العبد هدى لكي يرجع الى الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الربارزة وحشرناه فلن نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى لا وظيفه ولا ذات ولا مال ولا نسب ولا سلطان ولا قبيله ولا عسيره لا ينفعه هناك غير العمل الصالح ارض المحشر يستوي فيها الصغير والكبير والامير والحقير والعبد والامير تقف الخلائق يوما كاملا من ايام يوم القيامه يوما كاملا من ايام القيامه وفي بعض الروايات هذا القيام يدوم 300 سنه 300 من السنين لا جلوس لا ظل لا اكل لا شرب لا غله 300 سنه من الوقوف والانتظار بين يدي الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين تذكر ايها الانسان اذا قمت فقط 10 دقائق في الشمس الحارقه وهي بعيده منك بملايين الكيلومترات وتقف فيها 10 دقائق كيف يكون حالك كيف يكون حالك ايها الانسان اذا كنت تنتظر انتظارا طويلا لي ساعات الدنيا في هذه الشمس المحرقه كيف يكون حالك اذا كانت هذه الشمس البعيده البعيده قد قربت منك وليس بينك وبينها الا قدر ميل وليس بينك وبينها الا قدر ميل اختلف شرح الحديث في الميل قال الراوي لست ادري اه هو المروه الذي تقتحل به المراه الميل المروى الذي تقتحن به المراه 10 سم او الميل المسافه 1600 متر فكيف ما كانت المسافه فهي قريبه قريبه الشمس فوق راسك يا انسان ولا ينفعك الا العمل الصالح خبل الله عز وجل في الدنيا كي تتقى قيامه وشده يوم القيامه لا يرفعه هناك الا العمل الصالح وهنا يظهر السعداء يظهر السعداء وسط الزحام وبين الأهوال يسمع نداء الرحمن يسمع النلاء نداء الرحمن اين المتحابين بجلالي اين المتحابين بجلالي اليوم اظلهم في ظلي سين الف سنه كانها صلاه ظهر او كانها صلاه عصر هؤلاء فعلا هم السعداء جعل الله منهم هؤلاء السعداء وهم صنف من اصراف سبعه من اصراف سبعه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان ان الذي هليقه الذي الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله سبعه يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاف نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تحاب في الله استمع عليه وافترق عليه ورجل دعته بره ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ورجل نذر الله خاليا ففاضت عيناه نعم احبه الكرم هؤلاء السبعة اجتهد ايها المسرف كي تكون من هؤلاء السبعة الذين يفوزون برضوان ربوان الله ويستغلون تحت عرش الرحمن والمراد بالظل هنا الظل الحقيقي حيث يكون هؤلاء السعداء تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامه فلا يمسه حر الشمس ولا يغسهم وهجها القيام الطويل الطويل الذي يقوم فيه الناس جميعا تحت حرارة الشمس وأوله إمام عادل والمراد بالإمام الحاكم أو السلطان ويشبه أيضا القاضي وكل من له مداية على غيره والعادل الذي يحكم بالعدل يحكم بالعدل بين الناس فلا يمين مع هوا ولا يرتشي بمال ولا يندفع نحو احد الطرفين بمال او بدرات معدوده وكذلك الاب اذا كان في بيته يحكم بين اهل بيته ويحكم بين اولاده بالعدل فيكون يدخل ان شاء الله في الامام العادل وام الثاني فهو شاف نشا في عباده الله شاف نشا في عباده الله وخاصه في هذا الزمن هذا الزمن الذي تتجادب فيه كثيرا من المغريات وكثيرا من القدر المشتهيات وكثير من, من الفتن تتجادب شبابنا فتجادب شبابنا ذات اليمين وذات الشمال لكن الشاب المسلم الشاب المسلم الذي يريد رضوان الله عز وجل لا يلتفت الى هذه المغريات ولا يلتفت الى هذه الفتن ولا يلفتوا الى هذه الملهيات بل يشرف قلبهم وتصبح نفسه الى ان يفود من هؤلاء السعذاء السبعه فيقبل على طاعه الله عز وجل منذ بدء حياته والمسؤوليه مشتركه لكي لكي يكون هؤلاء الشباب مسؤوليه مسؤوليه على الاباء مسؤوليه على المعلمين مسؤوليه على المربين ومسؤوليه على الشباب انفسهم وهؤلاء الشباب يجب ان يكونا ان تكون قدوتهم وان يكون مثلهم الاعلى اصحاب الكهف الذين قال عنهم الله عز وجل انهم فتيان انهم فتيه امنوا بربهم انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالى عن اولئك الشباب الذين امنوا لموسى وصدقوا موسى عليه السلام فما امن فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون نعم ايها الشاب المسلم ليكون هدفك وليكن قدوتك عمير بن الحمام ولكي يكون قدوتك خباب ابن عدي وليكون قدوتك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم مصعب ابن عمر رضي الله عنه الذي ترك الدنيا كلها لأجل أن يؤمن بالحبيب ولأجل أن يدخل التاريخ نعم لأجل أن يدخل التاريخ لأن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن هدفهم مطامح دنيوية ولكن كان هدفهم رضوان الله عز وجل وفعلا حاز عليه هذا الشاب مصعب بن عمير رضي الله عنه ترك الدنيا كلها خلف ظهره لاجل ان يسلم لله على الزواج وكان من اغنى الشباب وكان من افرف الاثريين من شباب مكه لكنه ترك الدنيا كلها لاجل ان يقول ربي الله ويوم ان استشهد في غزوه احد لن يجد له الا برده ان غطري بهذا الجلاء فخرج رأسه وإن غطي رأسه خرجت رجلات فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رجلات واجعلوا غطوا بها رأسه واجعلوا على رأسه شيئا من الإذخير نعم هؤلاء الشباب هم قدوة شبابنا لكي يكون شبابنا من هؤلاء السعداء الذين يفهلون تحت عرش الرحمن ويستظلون يوم القيام لرب العالمين وأما الثالث فهو رجل نفسه قلبه معلق بالمساجد وهنا رجل اسم الجنس يسمى اشمل غزو ويسمى المراه ايضا رجل قلبه معلق بالمساجد اي محب للمساجد يحبها حبا شديدا فهو ينتظر الصلاه بعد الصلاه ويصلي الصلاه مع الجماعه ولا يؤخر الصلاه عن وقتها ويدخل في من قال الله تعالى فيه والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك اولئك هم وارثو الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون حبهم للمسجد وان كان في عمله وان كان في وظيفته فانه يشتاق ويتجوع الى ان يصنع الاذان ويلبي النداء لكن كيف حالنا نحن اليوم على المساجد المساجد تشكو الى الله الفراق بعد رمضان ينتهي ينتهي رمضان وتشكو المساجد الى الله الفراق او عندما تكون هناك مباريات للكره او اقصائيات لكاس العالم او كاس افريقيا تجد المساجد قد فرغت وتجد المساجد تشكو الى الله الفراق نعم ايها المسرف انها محبتا ان محبه الله اما محبه الهوى وتظهر هذه المحبه اذا تعارضت المحبتان اذا حضر وقت الاذان وحضر وقت المباراه فاستجب لنداء الرحمن واياك ان تستجيب لنداء الهوى كن يا عبد الله مما قلوبهم معلقه في المساجد لكي تحوز رضوان الله عز وجل اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من هؤلاء الزبان السبع السعدائي يوم لقاء الله عز وجل الذين يستغفلون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد عباده الله قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام رجلان تحابا في الله ورجلان تحابا في الله اي تحابا لاجل الله عز وجل لا لغرض دنيوي من فكل منهما احب صاحبه احبه في الله ان اجتمع اجتمع على هذا الحب وان افترقا افترقا على هذا الحب فقد تمكن هذا الحب من قلبيهما تمام التمكن من اجل الله عز وجل وفي الحديث الحب في الله والبغض في الله من اوسق عرى الايمان وفي الحديث ان رجلا زار اخله في قريه وبينما كان في طريقه الى هذه القريه ارسل الله عز وجل اليه ملكا فاستوقفه الملك الملك جاء في صفه رجل واستوقف الرجل قال الى اين يا فلان قال الى هذه القريه قال وما تريد فيها قال اريد ان ازور اخا لي في الله احبه في الله احببته لله واردت اردت ان ازوره في الله فقال له الملك وانك عليه من نعمه ترنفعها عليك هل يعني عليك من نعمه ومن جميل او من فضل بينكما اردت ان ترجع له ذلك الفضل او دين بينكما تريد ان ترجع له ذلك الدين قال لا ليس بيني وبينه نعمه ولا دين ولا حاجه الا اني احبه في الله واردت ان ازوره في الله قال له الملك ابشر ابشر فان الله ارسل اليك ان الله يحبك لانك احببته في الله تعالى من فوق سبع سماوات يحبك ايها العبد لانك احببت ذلك الرجل في سبيل الله وقال عليه الصلاه والسلام ثلاثه من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احبا اليه مما سواه وما ان يحب المر لا يحبه الا لله ان يحب الانسان لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وام الخامس فهو رجل دعته امراه ذات منصب وجمال تعرضت تعرضت له المراه بفتنتها امراه صاحبه الجاه وصاحبه الشر وصاحبه المال وصاحبه السلطان وصاحبه الجمال استدعته لنفسها لكن له قال اني اخاف الله المانع الذي منع السبل قد تهيأت الفتنه موجوده والسبيل مهيأ والمرأه جميله ذات منصب وذات جمال والفرصه متاحه لكن المانع خوف الله سبحانه وتعالى تماما كما قال يوسف لزليخه اني اخاف الله معاذ الله انه ربي معاذ الله انه ربي احسن مثواى خوف الله سبحانه وتعالى ينجيك من الوقوع في معصيته سبحانه وتعالى وهذه دعوة إلى الشاب في الأعزف دعوة إلى الشاب في الأعزف إذا لم يدخل من النزباء السبعة من باب شاب النسر في عبادة الله فليدخل من هذا الباب خاصه ونحن في هذا الزمن الذي تعرضت المراه بفتنتها نعم المراه اصبحت على اصبحت المراه الان تسترخص وهذا من اهانه المراه والاسلام يريد للمراه الستر ويريد للمراه الحجاب ويريد للمراه ان تكون رفيعا وأن, تكو وان لا تكون سلعا رخيصه لما استرخصت المراه وقع الشباب في الفتن نسال الله تعالى السلامه والعافيه والله تعالى يقول وخافوني ان كنتم مؤمنين وخافوني ان كنتم مؤمنين خافوني ايها الشباب ان كنتم مؤمنين بالله عز وجل وخافوا يوما ترجعون فيه الى الله سادسا اظننت تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم اسم ماله ما تنفق يا مير هذا الرجل بالغ في اخفاء صدقته لم يرد بها رياء ولم يرد بها اشهاره ولم يرد بها ذكر الناس انما اراد بها وجه الله فاخفاها ومن شده مبالغته في اخفائها اخفاها حتى لا تعلم ما يده الشمال ما انفقت يده اليمين ومن هنا ان الصدقه يجب ان تكون باليمين وكل الاعمال الصالحه تكون باليمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه التيام في كل شيء في تنعله وفي تبرزله اذا الاعمال ال التي يبدا بها المؤمن يبداها باليمين الا الخلاء والاستنجاء فهذه يفعلها بالشمال اما اعمال الخير فانه يبداها باليمين ومنها الارفاق والصدقه والمبادره في اخفائها اولى لكن اذا كان في اظهارها مصلحه فيجوز اظهارها اذا كان في اظهار الصدقه مصلحه الى لم اذا يعني لم يتمكن الرياء لم يرد بها الرياء ولكن اراد ان يحث الناس هذا الذي حث الناس على الانفاق فهذا يجوز له اظهارها لقوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعمه هي وان تخفوها وتخبئها الفقراء فهو خير لك اذا انهرتها لاجل هذه المصلحه فهو خير وان اخفيت اخفيتها فهو افضل وامرا الرجل السالك رجل ذكر الله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله بلسانه وتذكره بفكره وتذكره بقلب وتذكر عظمة الله وتذكر جلال الله فبكى من خشية الله بكى من خشية الله بعيدا عن الناس ليكون اقرب الى الاخلاص بعيدا عن الناس ليكون ابعد عن الرياء وسالت دموعه وسالت دموعه كانها فيض كانها فيضان فاضت عيناه كانها فيضان من غزارتها وهذا هو الخوف الحقيقي وقوه اليقين ان لماني الذين نفقدهما في هذا الزمن هذا الزمن الذي جفت فيه العيون هذا الزمن الذي جفت فيه العلوم وقل فيه البكاء وقل فيه البكاء من خشيه الله ايها الناس ابكوا فان لم تبكوا فتباكى وفي الحديث عيناني لا تمسهما النار ابدا عيناني لا تمسهما النار ابدا عين بكت من خشيه الله عين ذكت في الخشية الله وعين حارصت في سبيل الله عباد الله اتقوا يوم قيامة اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله بالإكثار من التوبة وبالإكثار من الأعمال الصالحة وبالرجوع إلى الله وبكثارة الاستغفاء وبكثارة الصدقة خاصة ونحن في هذه الأيام أن هذه العشر أوائل من المحرر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتهد في صيامها وكان يوصي في صيام شهر الله المحرم لما سأله أحد الصحابة أي الصيام أفضل قال صيام في شهر الله المحرم وخاصة تاسعاء وعاشراء نعم أيها المسلمون لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود يصل العاشوره فصامه اكراما لنبي الله موسى لانه يوم نجا الله عز وجل فيه موسى فصلى الله تعالى كما نجا نبيه موسى من اغيق فرعون وكان وكم اكما لج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كيد المشركين ان ينجينا من كيد اعدائنا في كل زمان وفي كل مكان اللهم نجنا مما يكيده لنا اعداؤنا في كل زمان ومكان اللهم صل الاسلام واعز المسلمين اللهم صل الاسلام واعز المسلمين اللهم صل الاسلام واعز المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحفه إسماعيل اللهم الله عن خلفائه الراشدين وعن تابعهم بإحسر إلى يوم الدين فعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أقل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم أدي الدين عن المدينين وارفع الظلم عن المضرومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع الكربات المسلمين اللهم اعن شبابنا في امتحاناتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ووفق حكام ولاه امور المسلمين بما فيه خير الاسلام والمسلمين اللهم وفق و علم ملكنا محمد السادس بما فيه رضاه اللهم وفقه للخير واعن عليه اللهم بارك في ولي عهده الامير ولي الحسن وفي سائر اسرتنا الملكيه يا جلال واكرام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين